في طائرها للمغنيات صباحا ما الصوم نقطع كوسطنا جمعا حميد سنن ربي لك نود وهم وحده بني كالشبيب وهم الليل شديد فانا يحلم في <تصفيق> نقر